قلبي الحنين لعنيكي حبيته من وقتها بحلم سنين الاقيكي ونسى الجراح بعدها نهاه الحنين لعنيكي حبيته من وقتها بحلم سنين الاقيكي ونسى الجراح بعدها نهاه وبيتي من نسيتي اشي وين اردنيتي بتشبكي قبل كل يوم kita nak Nur doni, tak syafet sih ablek aiyoni, walaikum ما تبعب أو تقرب نسوأه من غير حبيبة لا بتعجب أو نجرب والتجار الشيط صيبة ما تبعب أو تقرب نسوأه من غير حبيبة في الحياة من غيره صعبة تبقى دمع وخوف وغربة في الليالي Sulit rahap, bagaikan, umat ini selintih, hati dan nur juniti, tak pernah siap lihat cahayonya, داه مره قلبك مش حتاخذ غير نصيبك واللي صانم اللي حبكم قلبوا مهما تغيب قيمة مش حتاخذ غير نصيبك اللي حبكم قلبوا مهما تغيب قيمة ده الغرام والشوق ملينا والما بايل الحب فينا إن يجوب عن طولنا أرجو اي راح بعدها و بقيت من اسنتي عشي و نور دنيتي ما شابتش قبلك عيوني و عليكي خدني الحني